السلام والصلاه والسلام ذكرنا ايوه وهو يكون ايه وهو ويكون بعض الايه يكونوا بعض السلام ان كان السهو للزياده يكون بعد السلام والا في قبل السلام ورا على هذا السهو والشك كله يكون قبل الايه السلام على على مذهب المالكيه لان السهو للزياده يكون بعد السلام ان زاد في صلاته سلم ثم سجد ثم سلم وما بخلاف ذلك يكون قبل سواء كان للنقص أو شك هذا مذهب ملكي هو الذي قواه العلماء قال النووي رحمه الله أنه أقوى المذاهب مع أن النووي رحمه الله كان شفعية كان شفعية المذهب لكن يذكر بقول القاضي عياض رحمه الله في هذا الباب يقول لا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد بعد السلام أو قبله للزيادة أو للنقص أنه يبزيه ولا تفسد صلاته وإنما اختلافهم في الأفضل كل هذا الاختلاف في الأفضل هل يسجد قبل السلام أم يسجد بعض أم بعض السلام في مسألة ذكرناها في المرة الماضية أنه المسبوق إذا زاد الإمام في صلاته وأدرك المسبوق هذه الزيادة كلنا طبعا بلا خلاف أن المسبوق لو علم أن الإمام قام لخامسة أو قام للرابعة في المغرب أو قام لثالثة في الفجر لاحل له أن يقوم معه لأن الإمام قام الزيادة زيادة في الصلاة لا تجوز. لهركعة ز زيادة في الصلاة. إن كان المسبوق يعلم أنه زائد في الصلاة ومتلقن من ذلك فلا حل له أن يتبع في هذه الزيادة. لكن المسألة في هل إن تبع المسبوق اللي جاي المسبوق إن تبع الإمام في الزيادة وهو إيه؟ لا يعلم أنها زيادة وهو يعلم أنها زيادة. فكان جاء متأخراً مسبوقاً بركعة في صلاة الفجر والإمام في صلاة الفجر صلى ثلاث ركعات. أو كان مسبوقا في صلاة المغرب بركعة والإمام صلى أربع ركعات فيكون المأموم صلى كان ثلاثة ويكون صلى اثنين في الفجر فيكون صلى صلاة تامة في حقه وقلنا العلماء مختلفين في هذا المسألة اختلاف كبير لكن فتوى الشيخ نعفيمين أنه يعتد بهذه الركعة وكلنا نحن نبحث عن فتوى فتوى موجودة في فتوى فتوى الشيخ رحمه الله يقول إن المأموم يعتد بالركعة الزائدة التي صلىها مع الإمام وتكون في حقه صلاة ايه ركعة تامة في حق الإمام. إذا لم يكن يعلم، طب كنا في البداية أنه إن كان يعلم متأكد أن الإمام قام لركعة زائدة لا حل له أن يقوم إيه؟ لا حل, حل له أن يقوم مع الإيه؟ أن يقوم مع الإمام؟ إيه؟ ينو المفارقة إيه؟ ينو المفارقة إيه؟ المفارقة لا ينو المفارقة ااا لأن هو يعني لن يستطيع أن أن أن أن يقوم للصلاة. لن يستطع يقوم إلا إذا انتهى الإمام من صلاته فالإمام معذور بقيامه لأنه قام لركعة وهو وساهن في صلاته الإمام معذور بقيامه لكن اللي خلفه هو متأكد ليس بمعذور اللي بيقوم وهو شاك أو وهو ساهن هو أيضا هو معذور بهذه الزيادة لكن متى ينوي المفارقة؟ ينوي المفارقة المأموم يجوز له أن ينوي المفارقة ويسلم ويخرج من الصلاة يجوز له والأفضل أن يسلم مع الإمام لكن بالنسبة للمسبوق هو لا يستطيع أن يقوم لإكمام صلاته حتى حتى ينتهي الإمام حتى يسلم الإمام فهو يجلس في مكانه إلى أن يعود الإمام إلى التشهد ويسلم ثم, ثم يقوم والله على باب اليوم باب المرور بين يدي المصلي عن أبي جهيم بن الصمة الأنصري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي المار طبعا ده هذا يخرج الايه يخرج القاعد ويخرج النائم ويخرج القائم فالقائم بين يدي المصلي ليس عليه شيء والقاعد بين يدي المصلي ليس عليه شيء والنائم امام المصلي ليس عليه شيء إنما المشكلة كلها في الذي يمر بين يدي الايه المصلي بين يدي المصلي برضه فيها يعني يعني إلى أي حد يعتبر المصلي لا يعني طبعا عبره باليدين الأصل في العمل لكن متى يكون المسافة التي تكون أمام المصلي وتعتبر من بين يديه العلماء مختلفين في تحديد في تحديد هذه المسافة لكن أقرب الأقوال أن المصلي ان كان له سطرة فما بين يديه إلى السطرة يعني لو يأتي الآن السطرة ان شاء الله يعني لو بيصلي الأخ برام كده بيصلي قدام العمودة اللي بينه وبين العمودة ما بين يديه ما بين يديه لم يكن له سترة مكنش له سترة كان بيصلي وحده كده يعني بيصلي في نص المسجد خلاص مش ما بين يديه لغاية الحائط لا ما بين يديه هو الى موطن سجوده لغاية المكان اللي هيزق فيه المكان الذي سوف يسجد فيه حتى اللي هيزق فيه هي اللي بين يديه وما بعده ليس له إيه؟ يعني ليس على الإنسان حرج أو ليس على المرء حرج أن يمر من بعد هذه من بين موطن السجود الذي سوف يسجد فيه المصلي إلا يكن له إيه؟ سطرة فإن كان له سطرة كان من بين يديه إلى, الإيه؟ إلى السطرة ما لم يكن متبعدا عنها جدا فيرجع إلى, الإيه؟ إلى موطن السجود يعني واحد وقف يصلي العمود وقف في الصف الثالث هذا متباعد عنها لا يعتبر عمود بين يديه سطرة على القول المختار لأن بعض أهل العلم ذكر في باب ما بين ايدي المصلي مسافات حددها ممكن لك رميه بحجر هذا رمي يقول الجامعة الكبير يأخذوا كله صحيح رميه بحجر يعني تمسك حجر وترلل ممكن واحد يمسك حجر يتبقوا الجامعة الكبير من اول الاخر لا الصحيح انه اللي إله والله من اقرب للصدق الى موطن اللي موطن السجود الحين يعني الجامعة يعني في الام المظل لما تقول الجامعة الكبير لا طبعا يعني وقال كده هكذا المصلي كل المسجد أما بين يدي المصلي الأقرب إلى مقدار, مقدار السجود لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النظر أبو النظر ده هو الحديث أصلا ده هو الحديث عن, عن أبي جهيم بن الصمة أنصاري رضي الله عنه أن زيد زي من زيد بن خالد الجهني الصحابي المعروف رضي الله عنه أرسل أرسل أبا النضر رحمه الله أحد سلَّف ليسأله ليسأله أبا جوه ليسأل ابن الصمة عن الحديث الذي حفظه في المرور بينادى المصلِّ فأخبره بهذا الحديث فأبو فأب النضر هو روى الحديث عن عن أبي جوهيم الحديث عن أبي عن أبي جوهيم لأن أبو جوهيم أرسله زيد بن خالد الجهني رحمه الله رضي الله عنه ليسأله الأبي جهيم عن عن الحديث الذي عنده في المرور بين هذا المصلى. قال أبو النضر له رواه الحديث عن أبي جهيم. لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. لا طبعا التحديد العلماء قال إن فيه إبهام يعني هاي هو أفكام أربعين يوم ولا الأربعين شهر سنة. الإبهام في هذا الباب في هذا المقام يقول علماء ليكون ارضع للمار لأنك ما كنتش عارف يعني لو تعلم أن الإثم الذي سوف يلحقك إذا مررت بين يدي المصلي لكان أفضل لك أن تقف أربعين أربعين إيه؟ يوم شهر سنة أربعين فالإبهام هذا يدل على الإيه؟ يدل على الرجع تمام الرجع أنت لما انت عارف لازم هتقف مدة طويلة المقصود بالمدة وحتى المقصود ليس بأربعين الورد في بعض الروايات الحديث كما أورد الشيخ رحمه الله في الفائدة رقم أربعة ولهذا ورد في صاحب بن حبان ونسلون بن, بن ماجا من حديث أبي هريرة لكان أن يقف مئة عام خيرا من أن من الخطوة التي خطاه يعني المقصود ليس المقصود ليس أن يقف أربعين, أربعين سنة أو حتى أربعين سنة لأ المقصود أن يقف فترة طويلة جدا تمنعه من أن يمر بين يدي المصلِي فالإهام لتمام الردِع ليردِع المصلِ ليردِع المار بين يدي المصلي من أن يمر بين يدي, يدي يقف حوله يقف مئ سن ما شاربين سنة كمان لكن المقصود ليس يصير مئات سنة ولا أربعين سنة المقصود أنه يقف فترة طويلة جدا حتى لا يمر بين يدي حتى لا يمر بين يدي المصلِي العلماء بيقولون طب تبوا بعده ايه اللي يحصل لو مر بين يدي المصلي العلماء بيقولوا طبعا المشكلة في المرور بين يدي المصلي على الاثنين على المار وعلى المصلي على المار وعلى المصلي طبعا اتفقنا بين يدي المصلي المقدار اللي بيحسب فيه المكان اللي يعتبر بين يديهم فالمشكله على اللي بيمر والمشكله على اللي بيصلي يعني المشكله لذلك هاتنا في حديث ابي سعيد رضي الله عنه انه هو ممكن يشكل معاه لا لان هي هينقص له من مقدار صلاته سوف ينقص من مقدار الايه الصلاه فالمار سوف يناله الاثم هياخد زنب على المرور فديت المشكلة في المرور بين يدي المصلي أن المار سوف يلحقه الايه الاثم أما المصلي سوف صلاته سوف ينقص من قدرها سوف ينقص من ايه من قدرها قال ابن مسعود رضي الله عنه المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته المرور بين يدي المصلي يقطع نصف الآه يقطع نصف الصلاة قال عمر رضي الله عنه أيضا والأثرين أوردهما ابن حجر رحمه الله في في الفتح لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس فالمشكلة في المرور بين يدي المصلي ترجع على المار وترجع على مصلي وترجع على, على المصلي أثر من مسعود أثر اثر عمر أه؟ سيدنا عمر رضي الله عنه يقول لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس فلهذا السبب كان المنع من المرور بين هذا المصلي لأن الضرر يلحق الاثنين المار ويلحق المصلي المصلي وهذه المشكلة كمان يعني هم يأخذ ذنبه وان خلاص كده براءة لا، الصلاة بينقص من قدرها ينقص من, ايه من قدرها الحديث الحديث الثاني حديث أبي سعاد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس أي. أي والفيدة الخمسة الله يفتح عليك. ااا الآن إن شاء الله يعني ممكن بس ممكن نتناولها الآن أيضا. الفائدة الخمسة الخمسة زي ما نتبيلها الأخ خطار جزا الله خيرا. بيقول في الفائدة رقم خمسة. أما في مكة فقد قال شيخ الإسلام رح المتيمية رحمه الله لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء من مرة من مرة من أمامه رجل أو امرأة. وسوف أتمنى الآن في الحديث الأخير بعض العلماء يرون أن المصلى في المسجد الحرام لا لا يجب عليه أن يتخذ سطرة لتمر ب ليتسطروا من من المرور لكن الصحيح مشروعية السترة في المسجد الحرام وغير المسجد الحرام بل الحنابلة توسعوا زي زي ما هو نص كده في في الكلام قال في مكة مش المسجد الحرام بس في جميع مسجد مكة في الحرم في في في جميع مساجد مكة في ال في الحرم. آه ده في دليل ليه؟ في حديث لكن حديث في النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المطاف ولا بنع الطائفة من المرور بين يديه ما, ما ما بهذا المعنى يعني. حديث مختلف في صحته وضآفته لكن حتى العلماء قالوا ان بالذات الناس بيتعمل عمره لان فيه ناس بالفعل بتعتدي في في الطاف المطاف دوت للطائفين حول البيت. تلاقى واحد جاي من الصدر رح قدام الكعب مصلي والناس بتطوف هذا ليس نوع حرمه محددين لا المتاف كله واسع وح... من عند ال... من عند الكعبه لغايه المسجد اللي هو البناء ده كله ده المطاف ودي الحته دي الحته, الحتة دي كلها اللي منها للسماء دي ده كل ده المطاف فدي طبعا ما في هيكيج اوقات بيبقى زحمه جدا طبعا من السنة انك اذا طفت الطواف تصلي ركعتين خلف المقام وتتخذ من مقام ابراهيم مصلى بعض بعض العوام المسلمين صلى الله عليه وآله بيهم أحيانا يبالغ في القدوم ناحية الكعبة وبالذات فوق الزحام. فتلاتس يعني شفت مرة واحد بصلّي بصلّي فين يعني هو رح منشّر على الحجر الأسود يعني بيربّل على الحجر الأسود وقاعد يصلي والناس ذحمة موت. فهذا تقول ليش بقى المربيين يديه بقى هذا ليس له حرم لأن هو المعتدي لأن هذا ليس حق وهذا حق الطائفين المسجد وراء هذا روح صلي وراء يعني إيه اللي ليس هذا المكان ليس له أي فضل عن اللي وراء. عن المكان يعني المكان في الصلاة في هذا المكان ليس لها أي فضيلة فالعلماء قالوا وده كلاب الشيخ ابن عثمان رحمه الله أن الذي يعتدي في في الطواف ليس له قرمة مروا عجل عدم ولا يهمة ليس عليك إيه لأن هو أخذ مكانا ليس مكانا السلوء كان رب العثمان هذا اللي أنا شوفه مكانا رب العثمان في الفساعة كلاب يبدأ الناس بما تحولين الكعبة تحجز مكان يعني أي ده ايوه عنها من لو ما طلعش انا, بصلي لو أصلا أنا بصلي كويس ان هو قال لك كده يا شاك اللي هو الواحد تاني الاصل المنتشر بين الناس بين عم المسلمين في في المسجد الحرام انك تصلي عد قدام اي حد بيصلي في المسجد كله المسجد الحرام ليس له فيه حدد حتى ما قالش يا هنا هو المشهور مذهب الحنابلة اصلا المشهور من مذهب الحنابلة ان الم... المسجد الحرام وده به به بعض اهل العلم ليس فيه سطرة ليس فيه سطرة. لكن الصحيح وده اللي ذكر الشيخ الشيخ رحمه الله ان السطرة لا يختلف عن لا يختلف كان المسجد الحرام عن غيره نفس المشكلة كلام. لا لا ما هي هي العلماء ذكروا في هذا الباب أن الإنسان أحيانا يكون المصلي هو المعتدي العلماء قالوا يأتينا إن شاء الله الأظون الشيخ البيناء موجودة الآن هي إن أحيانا المصلي جاء فهوش الطرق المصلي يعني مثلا واحد راح جاي قدام بابه ومصلي دعونا عدل زاد فهو الآن اعتدى؟ ليس لهو حرمه فإبن إزاي فهي على حسب الأحوال هي ذكرها الشيخ مسأل عشر الله الشيخ في الفايدة العشرة في الأحكام بتاع الحديث بتاعنا دو الحلس أبي صعيب إذا صلى أحدكم إلى شيء يستروه من الناس فأراد أن يشتاز بين يديه فليدفعه طبعا اللام ديات بيسموه لم الإيه لم الأمر لم الإيه الأمر والأمر هنا يسأل العلماء بيعني الجمهور أهل العلم جمهور علماء الأمر هنا ليس الأبواب الأمر الإيه الاستحباب فإن أبا فليقاتله طبعا المقاتلة ليس المراد بها المقاتلة ليعني يشيل سلاح وسيف أو يشيله مسدس وروح ضربه به فأين زاي المراد بالمقاتلة هي قوة الـ هو هي قوة المنع مراد بالمقاتلة قوة الـ المنع وليس القتال المتبدل للذنب إنها يقاتل يعني تدخل معه كقتال لا المراد بها قوة الـ المنع فإنما هو شيطان فإنما هو شيطان يعني إيه هو شيطان العلماء قالوا هو شيطان أي يفعل ما يفعله الشيطان يفعل ما يفعله الايه الشيطان والشيطان بيعمل ايه بيبقى يشوش على المصلي فمرور المص... المار بين يدي المصلي يشوش عليه صلاته فعندما يمر المار بين يدي المصلي انما هو شيطان يفعل ما يفعله الشيطان انما هو شيطان يفعل ما يفعله الايه الشيطان فهذا معنا انما هو شيطان اي يفعل ما يفعله الايه الشيطان يفعل ما يفعله الشيطان آه... والعلماء فسروا ايضا ان ما هو شيطان طبعا الاثنين جائزان في التفسير أي الذي حمله على المرور الشيطان الذي حمله على أن يمر بين يدي المصلي الشيطان متتلاحظ اما يكون في واحد بيصلي مثلا الصف الصف الاخير ان هي متاخره في ناس عايزه تعدي تلاقيها ان يكون بالفعل واحد بيزقها هو واقف وعايز ايه واقف زي ما يكون واقف على نار مع ان لو صبر بس ممكن 30 40 ثانيه الراجل هي هيخلص صلاه يعني هي اللي في ناس بتسرع في الصلاه استعجال شديد لكن هو بي... عايز يعدي يعني عايز يعدي هو مش عايز يعدي عشان عايز يعدي بمزاجه انما يدفعه ايه شيطانه ده وضيش... حتى لو جربها انت في نفسك وقمت لقيت الناس بعايز... و... كنت مستعجل وعايز تخرج والناس بتصلي عايز تحدي من اي حته باي مكان اللي بيدفعك كده الشيطان يدفعك لهذا هذا هو الايه هو الشيطان لان معك قرين ك... واردفعك كمفرد مسلم فان معه القرين شيطان عادي عادي عادي،, عادي فإن فهو فإنما هو شيطان يفعل ما يفعله الشيطان، بنت من التشويش على صلاة المصلي ومعه الشيطان يأمره بالآه بالمرور، يأمره بالمرور. طبعاً الشيخنا في فقرة رقم 4 بينص على شيء مهم بيقول إن من يريد المرور بين المصلي وبين سترته. منع من يريد المرور بين المصلي وبين سطرته يكون بالإشارة أو التسبيح يعني الأول يبدأ بالإشارة يشير له بيده أو يسبح له فإن ينتبه وإلا انتقل إلى المقام يعني يبدأ بالأخاف فالأخاف يبدأ يشير له يسبح له يدفعه إن أبثأه ما عادش بقى أنا المقاتلة لم تبق إلا له حتى في حديث أبي سعيد هذا الحديث لأن حديثنا هذا مقتصر من صاحب بخاري تمام الحديث ان اراد بعض ال... بعض الناس ان يمر بين ابي سعيد فدفعه فوقع فيه يعني ابو سعيد بيصلي ابو سعيد رضي الله عنه يصلي فواحد اراد احد ان يمر فدفعه رده يعني فوقع في راح يعني بنتكلم على يعني نال منه يعني الرجل اللي عايز يعدي راح يعني تكلم في حق ابي سعيد نال منه فالمرة الجاية وعد مرة تانية بقى راح ايه دربه في صدره فأقعده على الأرض ده فعل أبي رضي الله عنه فراح الراجل اللي هو كان كان من من أقارب بني أمية أو من أقارب بني أمية يشكو إلى والي المدينة لكن هذا حدث في المدينة فذهب ليشكو له فذكر له أبو سعد الايه ذكر له أبو سعد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستروه من الناس فأراض أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان فإنما هو شيطان هنا الشيخ الشيخ بيقول ايضا قال القاضي عياض والاتفاق على انه لا يجوز لا يجوز رد لا يجوز له المشي في مقامه الى رده يعني افرض اللي جاي يعدي من بعيد ما ينفعش تروح تمشيله عشان تدفعه لا انت ليك لغايه مقدار ايه ايدك وبس هذا الذي لأن, ال... لأن ذلك في صلاته أشد من نريه عليه يعني مشك في الصلاة من غير مبرر ما في الصلاة عشان ترتدي شكل مع واحد أشد من أن تذ تبقى... تبقى... تبقى... يمر بين يديك إنسان فاتفق العلماء على أنه لا... لا لا صح منك أن تمشي في الصلاة لتمنع المار. وانت أين مكان طلته ماش ما تلطيش خلاص تمام ال هنا الرقم 7 الشيخ الشيخ يقول رحمه الله ما تقدم من دفع المر ومقاتلته لا هنا الرقم 5 أن المدفوع لو تسبب موته من الدفع فليس على الدافع ذنب ولا قود يعني فرض مثلا هو بزقه أو بدربه كان راجل عنده حاجة في صدره ولا حاجة جاءت في صدره الضربة طحمية لا يفترض هذا الافتراض بيقول إن مات من, هذ... من هذا الدفع لأن ليس على الدافع ذنب لا يأثن بهذا الدفع وليس عليه قوة لا يقال يعني يقولش انت قتلت واحد متعمد تعاجد ما نقلت به ليس عليه ذنب ولا قوة لأن دفعه مأذون فيه لأن اللي قاله يدفع مين الشارع لأن دفعه مأذون فيه زي بالزب الذين الزاني عندما يرجى الإماش الزاني اللي, اللي... اللي... اللي... اللي... اللي بيعدم واحد أو بي بيقتل بحد السيف يقتل أي واحد مرتد يقتل بحد السيف هل اللي قتله اللي قتله عليه ذنب لا لأن ماذون فيه شرعا فكذلك أنت ماذون لك شرعا أن تدفع المار فطالما دفعت المار طبعا ليس ماذون لك أن تقتله طبعا أكيد. لكن طالما ترتب عن هذا الدفع المباح لك شيء فليس عليك ذنب ولا ولا قول والشيخ بيقول وما ترتب على الماذون فيه غير مضمون وهذه اصلا قاعدة في في باب الضمان وما ترتب على المأذون فيه غير مضمون الشيخ رحمه الله بيقول عدم ما تقدم من بدء المار ومقاتلته وعدم الضمان في ذلك لمن جعل أمامه سترة الكلام ده اللي عامل قدامه ايه سترة انما اللي سايب قدامه محدش حدش هي الناس لا ده ليس له حق الواحد اللي لم يتخذ سترة يعني عامل قدامه ثلاث انا الان مقدار الستره اللي مش عامل قدامه سترة ماليش الحق الا اللي قدام لموت السجود بس حتى يدفع الى موطن الايه السجود ان صرف الامر هنا العلماء لم يذكروا اللي صرف الأمر ان الوجوب للاستحباب على فكرة بعض العلماء قالوا بالوجوب منهم الظاهريه الظاهريه قالوا بالوجوب لكن جمهير العلماء على انه الاستحباب ولا أدري يعني لم يبينوا ما الذي صرف الأمر من الوجوب للاستحباب كذلك اللي هنا الشيخ رحمه الله بيقول في رقم 9 بيقول ذهب الجمهور إلى أنه لو مر ولم يدفعه فلا يندغي له أن يرده يعني ولد أو واحد عد من قدامك ما ترجعهش بقى تقول له على التعدات من لا لو مر من أمامك فلا ايه فلا ترده مرة أخرى لأنه سوف يرجع مرة ثانية من أمامك كده أنت بدل مكان عد مرة هي عد ايه, ايه فلو عد خلاص لا ترده مرة أخرى لكن لو لسه ما جاش هاو يرجعه ماشا إنما هذا كله قبل ان ايه قبل أن يمر بين يديك فإن مرة فلا, فلا تردها لأن ردها يكون إعادة المر مرة تانية فتكد أن ترجع مرة تانية يمر من أمامك مرة أخرى فالرد يكون مرة واحدة الشيخ رحمه الله بيقول في الفائدة العاشرة ذكر المضطيق العيد أن المصلي يختص بالإثم دون المار إذا لم يكن للمار مندوح المندوحة معناها السعى والفسحة, الساحة والفسحة. لم يكن للمار مندوحة عن المرور يعني أحيانا المصلي هو اللي يشيل الزنب بس والمار ليس عليه شيء زي بذبت الطائف بتاع المطبق هو جاء في مكان لابد أن يمر منه المار يعني ما ساب ليش مكان يمر منه يعني جاء في وش الباب وبصلي طبعا كان هذا باختيار كان هذا باختيار المصلي اصلا. يعني إن المصلي في مكان ليس للمار لابد أن يمر من هذا المكان وأراد أن يمر فلو مر المار ليس عليه شيء والذنب على اسم على مين على المصلي لأنه لو هو الذي ضيق على الايه هو الذي ضيق على المار الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وكما قلنا إن الحمار أنثى الحمار تسمى ايه اتان ودات في الـ في الـ في النحو يسموها بدل الاتان بدل من الإيه؟ بدل من الحمار الشيخ يقول انها هنا وصف لكن وصف وصف بعيدة شوي هي الصح انها اعرابها بدل هل هي ايه؟ هل هي ايه؟ لا يعني هي الـ بعض, بعض الروايات على حمار بعض الروايات على اتان الروايات حتى هنا اشار مش عارف اشار هنا في العلماء نصوا ان الروايات البخاري هي التي فيها حمار اتان يعني بين نوع الحمار المركوب بس يعني يعني لا يختلف لا يختلف تختلف انثى الحمار عن ذكر الحمار في هذا البث ها اي لا بس يعني مجرد أنه إن كانت لا، على هذه والله لكن لكن البدء في يعني ذكر أنها أتان فقط أنها كانت أنثة فقط يعني بيقول وأنا يوم إذن قد نهست الاحتلام نهست كما ما هو موجود قد اقتربت من الآية الاحتلام أتمن بعض العلماء تتفعى الغوايات مختلفة ويبنع بينها للبيان طول التوضح من المهم أشكال حضرت إزاي أنا تعرفت تجي لفظة ولفظة تقابل اللفظة دي في رواية تانية فياجي بعض الرواق يقوم جمع اللي اتمن معها المسيان والتوضح أينها والفعل جاءت كما نص أهل العلم جاءت في بعض الروايات على حمار وفعل الأخرى على أتان بس زي سفينة مصالحة في القراءة الشاذة اللي هي القراءة التفسيرية الآن وكان وراءه ممالك جاءت لكل سفينة غصبة في رواية شاذة بعد القراءة الشاذة اللي هي القراءة التوحية أهل سفينة مصالحة أي نعم جزاك الخير الشيخ رحمه الله او ابن عباس رضي الله عنه يقول وانا يومئذ قد نهست الاحتلام بعض علماء نص على ان كان لان ده كانت حجه الوداع أقبلت راكبا على الحمار الاتان وانا يومئذ قد نهست الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا بمنا ده الرسول كان ده حجه مين رحمنا في الوداع بس فهذا ال... بيقولوا علماء ان هذا هذه الحادثه كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالثمانين يوما لأن الرسول ده كان في حجه الوداع في ذي الحجه والرسول توفى في الثاني عشر من ربيع الأول، ربيع الأول ده شهر ثلاثة، شهر لأن المحرم صفر ربيع الأول ده اتناشر ده اتناشر وسبعين يوم من أول السنة، خد لك عشرة ايام في ذي الحجة، يعني أنا قريبا من يوم، خمسة يوم، يعني رسول توفى بعد الحاجة الوداع بحوالي ثمانين, بحوالي ثمانين يوما، فهذه كانت في حاجة الوداع كان عمر عباس رضي الله عنه في هذا في هذا الوقت حوالي ثلاثة عشر سنة. 13 سنة لذلك يقول أنا قد نهست الاحتلام أي قربت منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتانى تركى تركى يعني ترعة تاكل يعني ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد فالعلماء بيقولوا في هذا الباب وهذا أهم مسألة باستفدنا الحديث إن في بعض رواية الحديث إن كان سيدنا عبد الله بن عباس كان أدرك الصف الأول يعني هو مشي شوية قدام الصف الأول بالحمار بالحمارة ورح نزل عليها واسبها تقترعه وراح وقف في الصف الأول ووقف في الصف الأول فلن يمكن ذلك عليه أحد فهو مر أمان بعض المصلين بالآه بالحمار مر أمان بعض المصلين بالحمار الشيخ رحمه الله بيقول في الفائدة الرابعة يقول السدلة بالحديث على أن سطرة الإيمان هي ستر المأموم سطرة الإمام سطرة للايه وقد عنوان له الإمام البخاري بقوله باب سطرة الإمام سطرة للمأموم فكون طلما الإمام أمامه سطرة فلا يعني الإيه إن, أن يمر نحتاج إن المار أن يمر بين يدي المصلين فلا حرج فطالما أن الإمام له إيه له سطرة طالما أن له إيه سطرة والعلماء اختلفوا هل هل الإمام نفسه هو سطرة ولا سطس الإمام سطرة لكل المأمومين على اختلاف قدامه هشبابه يعني لكن المقصود أن طالما الإمام له سترة في جزء المأمومة يجزء انحتاج طبعا الأولى البعد عنه نحتاج المار أن يمر بين الصفوف فله ذلك استدلال بهذا الحديث استلالا بهذا الحديث الله أعلم الحديث الأخير حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح هذه المسألة يعني كما ساق الشيخ رحمه الله اختلاف العلماء في هذه المسألة إن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المسلم الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل الرجل مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود والمر المرأة والحمار والكلب الأسود ذهب بعض العلم إلى أن المرأة لو مرت بين يدي المصلي المصلّي تنقص من قدر الصلاة دتطل الصلاة أصله وفصل المرأة والحمار والكلب الأه الأسود ثلاثة تلات مسائل نص عليها الاه نص عليها الحديث بيقول الشيخ رحمه الله ان الإمام الثلاثة اللي هم أهل العلم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي يرونا أن هذه الثلاث لا تفسد صلاة المصلّي، وتأول القطع بالآء بنقص الثواب الصلاة، بما يشغل القلب بهذه الأشياء، بما يشغل القلب بهذه الأشياء، فجمهور أهل العلم على أن هذه الثلاث كلها لا تقطع الآء، لا تقطع الصلاة، الثلاث كلها لا تقطع الصلاة، ودل على عليه عليه جمهور العلماء في السلب من السلف والخلف ان المرأة لا تقطع الصلاة، وأن الحمار لا يقطع الصلاة، وأن الكلب الأسود لا يقطع الآء، لا يقطع الصلاة. الإمام البخاري رحمه الله لما أورد هذا الحديث حديث ابن عباس أو أورد هذا الحديث حديث مع رضي الله عنها قال باب من قال لا يقطعوا الصلاة شيء لا يقطعوا الصلاة شيء وهذا نص حديث ورد لكن حديث ضعيف عن جابر رضي الله عنه قال لا يقطعوا الصلاة شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطعوا الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم يعني ادفعوا المرن ما استطعتم إلى دفعه الرسول صل... هذا حديث مرفوع لكن حق... المرفوع إيه ضعيف لكن هذا ذهب إليه جمهير العلماء ان الصلاة يقطعها يقطعها شيء حيوان أو إنسان من حيوان أو, إيه؟ أو إنسان هنا فيه حتى مهمة جدا يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل كلمة مؤخرة الرحل دي وده ضبطها الصحيح مش مؤخرة مؤخرة المؤخرة ديت كانت خشبة بتوضع على الرحل اللي هي اللي احنا بنسميها البردعه اللي اتحط على ظهر الجمل بنسمها رحل كان بيحطوا البردعه بتاع ظهر الجمل ويعمل مسند يعني حته خشب يتسند عليها الدكتور الطير قال على العلاء أي شاطر يا محمد الله فيك هو بالفعل ما كان يرمي السهم سيدنا سلمى بن الاكوع كان عندما يرمي السهم يأتيك هذه المؤخرة وينقز الى ايه وانتس ظهره اضافه صحيح من مؤخره الرح ينكذ من الاخره ما احن تسمى المؤثره ويحن تسمى الايه الاخره برضه الاخره دي كانت عباره عن خشبه في لازقه في, في البدعه على يستند عليها الراكب على الايه عليها يستندوا عليها الراكب على على الناقه يعني فهي خشبه توضع على الرح يستند اليها الراكب طولها طول الخشبه ديت طولها طول وده مهم جدا ثلث ذراع ثلث ذراع خلاص. وفي روايه انها ذراع انها كان مقدارها هي ذراع والذراع طبعا حده من طرف الوسطى الصبع ده بيسمى الوسطى الى الايه الى المرفق ده ايه الذراع هذا ذراع الايه فهي طول كده يعني الذراع بالسنتيمتر يعني تحديده مختلف فيه منهم من قال انه يعني بعض على حسب المذاهب بعض المذاهب ذهب الى انه حوالي تتعب بعدها سنتيمتر. بعض العلماء قال إنها حوالي 67 سنتي. خلاص هنفترض انه يعني حوالي نص متر يعني. الذراع حوالي نصف إيه يعني في المتوسط أنه حوالي 50 يعني ال, ال, ال السترة المعتبرة إذا كان إذا أردت أن تتخذ السطرة يكون طول السطرة كان حوالي أربعين سنتي. خمسة أقل إيه؟ للمقدار للسترة الشرعية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يصلي في الخلاء يضع بين يديه العنزه ودمرت علينا في حديث أنث في الوضوء من زمان في الطواف الطهار العنزه ربح صغير كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه بين يديه ليصلي إليه يتخذه سترة يتخذه إيه سترة فالرسول كان بيحط الربح دوت قدامه عشان يصلي إليه سترة لتمنع لترد لتمنع المار بين يديه فدي أقل حد ال الأو... يعني الحد سترة شرعياً معترف في بعض العلماء قال ودورت في حديث ضعيف فإن لم يجد سطرة فليخطه خطة طبعا أنك الخطوط الآن في, في المساجد اللي حنا نصلي فيها كان خطة أم زمان في, في الرمل أو في الحصة لكن الآن المساجد المفرشة دي إيه. الشيخ بن عثمان رحمه الله قال يعني الخطوط دي خطوط الخطوط الخطوط السجاد اللي حنا نشوفه الوقتي دي ممكن لا تعتبر سطرة لا تعتبر أي سطرة إلا إذا كان خطا بارزا ممكن يعتد سطرة ما هذا أحسن من ما فيش؟ يعني لو كان مثلا ايه قال حصير نهاية الحصير التخينة ممكن تعتبر ايه سطرة للمصلوب من الممكن أن تتخذ إيه الممكن أن والله أعلم. فبيقول بنقول ذهب الإمام أحمد رحمه الله الى ان المعتمد في المذهب ده المشهور المذهب الحنابلة إلى أن الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود فقط هو الكلب اما إيه الأسود أما المرأة ورد فيها حديث عائشه رضي الله عنها الحديث بتاعنا حديث عائشة ما وجد شيء المرأة ورد الإمام أحمد رحمه الله وقال في قلب شيء من المرأة والحمار في قلب شيء من المرأة والحمار ليه طبعاً حديث المرأة لأن عائشة رضي الله عنها حتى انكرت عندما سمعت هذا الحديث وقالت ف ووراءه هذا وقلت هذا الحديث فالحديثها اشترى الله عنها بأن بيقو... بي... النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه يصلي وهي أم... معترضة أمامه وكان يغمسها إذا إيه إذا أراد أن يسجد كذلك ال الحمار بتاع حديث ابن عباس عندما جاءت الحمار الأتان ترتع بين الصف خلاص فالالمشروع مثل بالحنابلة أن لا يقطع الصلاه المراه ولا الحمار, ولا الحمار انما يقطعه الايه الكلب الاسود وطبعا فيه روان الامام أحمد وده اختار شيخ الاسلام واختار ابن حزم وش اختار الشيخ ابن حزم اني يقطعون الصلاه وطبعا فيه خلاف ومناقشه في الايه في, في المساله لكن جمهور العلماء على أنه لا يقطع الصلاه شيء لا يبطلها شيء إذا مر بين يديك شيء صح ينقص من قدر الصلاة لكن ايه لكن لا يقطعها آه <سؤال> <سؤال> طبعاً المرأة اللي هي المقصود بالمرأة اللي هي المرأة اللي التي تأيي طحيت بالليلة وطبعاً ال طبعاً لها تفصيلات لكن يعني الجمهور لجمهور رأي جمهور العلماء أنه أي صار؟ لا أيوة إن مخص الكلب الأسود بذلك دون سائر الكلاب لأنه شيطان كما في الحديث قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بل الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر فقال الكلب الأسود شيطان ولا سمعنا أنه شيطان أنه شيطان يعني كان أصلا عفريت وتقلب كلب كما هو كما نفكر أيضا زمان كده ان الكلب الاسود هذا أصلا عفريت أو شيطان لا الشيطان مقصود أن فيه أخلاق الشياطين من النفور والاعتداء خلاص كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبينا عدوا شياطينه الإنس هل هو الإنس ده الكافر. أو المحاضر لشرع الله عز وجل هو شيطان صحيح شيطان م شيطان ملوب إنسان ماربنا قال إن فيه شيطان إنس يعني شيء من من الناس شياطين هل هو بالفعل شيطان لا المقصود أنه شيطان أي به أخلاق الشياطين من النفرة خلاص وعدم ألفة الناس والتعدي عليهم الكلب الأسود طبعا مواقف مصعور في الغالب فهو يؤذي فيه أخلاق الشياطين اللي يحب ما هو مجوث الحديث الحديث يقطع صلاه الرجل المسلم إذا المرأة والحوار والكلب الأسود الكلب الأسود لا على رأي من يقول ذلك على رأي من يقول ذلك يعني الأقرب للصواب راي الجمهور الجمهور العلماء الجمهور على أهل العلم اللي هو الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافية لأن لا يقطع الصلاة شيء وإن كان هذا خلاف ما رجبه الشيخ بن عثامين صح في, الـ في, الـ في الشرح الممتع ويخلف مختاره الشيخ تقي الدين من اللي من من من تقي الدين من الشيخ تقي الدين؟, الدين آه لا لا شيخ الإسلام شيخ الإسلام رحمه الله لا لا يسمى شيخ الإسلام اللي عنده المتأخرين يلقب بالشيخ تقي الدين في كتب الحنابلة يعني إذا سمعت أي كتاب من كتب الحنابلة يقول الشيخ تقي الدين فالمصبي شيخ الإسلام المصبي إيه شيخ الإسلام لم يلقب بش بشيخ الإسلام إنه الا عند المتاخرين اما هو عند المتقدمين حتى عند غير الحنابلة عند الشافعيه وخلافهم يلقبوا ايضا بالشيخ تقي الدين بالشيخ تقي الدين فهو بيقول والى قطعه الثلاثة ذهب ابن حزم واختاره الشيخ تقي الدين وقال انه مذهب الامام احمد الشيخ تقي الدين مقصود به شيخ شيخ الاسلام ابن الله أه؟ مين لا يا راجل مش عارف محمد فين محمد متوفى سنه 200 و لا 260 باين اه هو ايوه يا شيخ من, الـ من الـ 700 حاجه فكم كم شيخ محمد <مشمتنى>؟ ها لا يا با الشيخ الاسلام ناه مش خدنا المذاهب الشيخ الإسلام المتاخر يعني هتدخل في المتاخرين ما خدنا متأخرين؟ هو لا هو في الاخر 868 760 88 844 844 لا بس هو لا شك من المذهب بعض اهل بعض الناس يفكر ان الشيخ الاسلام له مذهب خاص لا هو ابقى الشيخ الاسلام الفقهية بتعد راي في مذهب الحنبلي اصلا الشيخ الاسلام تيميه وحنبلي اللي حنبلي المذهب وارائه التي لم يعني انفرض بها بتعد راي في المذهب يعني بيعتبروها العلماء الحنابلة راي في مذهب الحنابل يعني هو ليس ليس مجتهدا مطلقا زي الامام احمد والإمام الشافعي والإمام مالك وسفيان الثوري والليس ابن سعد لا هو ايه من الم... من علماء المجتهدين اللي كان له اراء انفرد بها لكنها كانت تعد راي اراء في مذهب الايه في مذهب الحنبلة. والله اعلم العلماء في مساله أخرى بمقدار ما يكون بين المصلي والسترة يعني اقف بين ال... بين الستره وال... والمصلي بقد مقدار تقف به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ممرشة يعني اقتدنوا منها جدا يعني مقدار يكن بس صغير صغيرة عد قدامه أيوة وأكثره كما قال علماء ثلاثة أزرع ثلاثة وخلاص عرفنا الدراع حوالي كام خمسين سنطي يعني متر ونص بينك وبين الآه بينك وبين السطرة وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم العلماء قالوا أن تقف بين سطرة مقدار ما تسجد يعني ما تيجي تسجد هي قدامك مباشرة فتقف خلف سطرة بمقدار يكفيك للسجود وإن دنوت منها أكثر فهو إيه؟ لا لبس وورد إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سطرة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته إذا صل أحدكم إلى سطرة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه الصلاته هو. ف يعني يستحب أن تدنه أن تدنه من السطرة فلاقطع له، لأن الشيطان الإنسان إذا لن يكون إذا لاحظه في نفسك، لو قدامك سطرة تكون أقرب للخشوع وأقرب للتدبر فيما تقول. لو أنتوا منك للهوى كده تلاقى بديت ال الوساوس الوسناوس بس معك أمر محسوس، مش يعني صل لوحدك كده. قدام سطرة تجد نفسك أخشى. لكن بينك وبان ليس ماك سترة يستولي عليك الشيطان بالوساوس فهو لا لقب الشيطان على ما مقصود من الشيطان ما عطاش طلع خالص لكن أنه ينقص من قدر الصلاة الآية بالوساوس فالسطرة من فعلتها أنها تقلل الوساوس على الآية على المصلّي من فعلتها أنها تقلل الوساوس على المصلي ب بداية هذا الحديث الله عالم آخر مسألة حكم السطرة طبعا لازم الواحد يصل للسطرة لا يعني فرق لو صل مصلّا شو السؤال إلا سطرة يبقى الصلاة صحيح الباطلة حكم الإثاثة خلاف طبعا بيب العلماء لكن جمهور الأهل العلم على أنها سنة على أنها إيه؟ سنة وليست بفرض والله ما عارف.